حقاً باطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وركعوا مع الركع أتأمرون الناس بالبر وتنسو أنفسكم وأنتم تكلون الكتاب أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّ عَلَى